عليهم ولقاهم حسنانا ذلك تبريه العزيز العليم وهو الذي جعل لكم نجوم لتهتدوا بها في خدمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرون وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الذي أنجل مِنَ السَّمَاءِ uh -huh. مَنْ يَفْعَلْ عَنْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ Yeah. Mm -hmm. من أنم ترين ودمت كلمة وضب قصده وعدل لا مبتلى لكلماته عن لا الا الله ونعيمه الا يخصون وتمت كلمه وفي صدره قوم لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان من في لا وإنهم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يطل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألاك الله عليم وقد فصل لكم ما حصل عليكم إلا, إلا ما طررت إليه وإن كثيرا يضلون بأهوالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا كل طرية أكامراً حربيها فيها وما يمكرون لله أنفسهم وما يشعون وإذا جاء يعلم مصادرهم ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما يصعق في السماء كذلك يعلم الله على الذين لا يؤمنون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أَلَمْ نَفْصِلْ لَهُمُ الْآيَاتِ طُنًى يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ ويوم يحشون جَمِيعًا يا معشر الجن فَلَنظْنَا وَظَنَّا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا آَمَنَّا أَسْوَأَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ بما كانوا يكسدون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وربك الغني ذو الرحمة إن يشهد ذلكم ويستخذ من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من فما كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وما كان لإله فهو يصل إلى شركاتهم سامى ما يحكون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ولينبسوا عليهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعنها إلا من نشاء بثعبهم وأنعام الحر مفترون اسم الله عليها افتراءا عليه ستجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأمعال خالصة لذكورنا ومحرهم على أسواجنا وإن يكن ميتة فَزَيَّنَ <تصفيق> النَّبِيْنَ فَتَجَلَّوْا أَمَّا بِغَيْرِ والنخل والذوع مختلفة من ومن الأمعاب حكولة وصرشا قلوا مما رزقه الله ولا تتبعوا قواة الشيطان إنه لكم عدو مبين سبالية من الضأم سنين ومن سنين حرم املت علي ارواح الموؤزاه نبئوني بعلم انتم إن صادقين ومن مِن الظَّالِمِينَ قُلْ أَحَقٌّ <تصفيق> فِيْنَا أُحِيَرُ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى أَقْوَامٍ يَطْعَمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ فَإِنَّهُ رِجْسٌ لَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْخْزْيِ الْأَذْى وَالْمَسْكَتَةِ فَإِنَّ رَبَّكَ ظَلُومٌ عَظِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ غَادَرُوا حرمنا كل ذي فَأَلْقَى ومن اللقن مُّقِيمًا حرمنا عليهم جزينا بذرهم وإنا لصادقون فإن كذبوا كذبوا ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا من قوم المجرمين I'm you Yeah. فَكُنْ إِيمَانًا وَلَمْ تَكُنْ آمَنَتْ Thank <tries> you. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي عليها ولا تزر واسرة مصر ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق درجات درجاته ليبلوكم فيما ان ربك سريع العقاب وإنه لغفور وعظيم الله لمن حبيث اللهم من فضلك فعليم اللهم تقبل صيامنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمه اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكران وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا واسع المغفرة يا من كتب الرحمة على نفسه يا غافر الثاني يا قابل الدور, الدور. يا رب العالمين يا الله ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نتوسل إليك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عند من غيب عندك أن توفر لنا في ليلةنا هذه أجمعين اللهم اشملنا بعفوك اللهم اعمنا بمضفرتك اللهم اعمنا بطفيك اللهم طف لنا أجمعين لا تدرينا أحد إلا غفرت ذنبا ومحوت عيما وسترت عيما ومحوت خطيئتا يا الله رد سيئاتنا حسنا رد سيئاتنا حسنا اغفرنا وارحمنا وتجاوز عنا اغفر خطأنا وعبدنا ونزلنا وجدنا وجدنا قال يا عندنا اللهم إنا ورنا أنفسنا انفسنا بمنك كثيرا ولا ينذر الكرم إلا أن اغفر لنا وإرحمنا يا أرحم الراحلين <سؤال> اللهم اغفر لنا ولواردينا <سؤال> اللهم اغفر لنا ولأودادنا <سؤال> اللهم اغفر لنا ولزوجاتنا <سؤال> اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات <سؤال> اللهم بعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي اللهم بعد بين الشرك والنذر اللهم اكفنا منك اللهم أدلنا منك اللهم وزبنا ردة الانس بك اللهم وزبنا حلاوة الاتصال بك اللهم لا تحجبنا بذنوبنا عنك اللهم لا تحجبنا بذنوبنا عنك عبي الله عبيدك الله عبادك نواصينا بيدك ما ضم فينا حكمك عدل لا تصرفنا من هذا الجامع هذه الليلة إلا اللهم لا تصرفنا إلا وقد اعتقت رقابنا ورضيت صنيعنا وقبلتنا وأحملت علينا ردواتك يا علي يا كبير يا علي يا كبير يا علي يا كبير أسألك في علوك أن تنظر إلى عبيدك أغلت لظلات سقط بعدها مدا اللهم أحمدنا وكتب لنا أمانا اللهم نسألك رضا الناس قطبعته أبدا نسألك رحمة الناشط وتبعدها أبدا نسألك سعادة الناشط وتبعدها أبدا يا أرحم الراحمين لا تستقبل بنا نصف رمضان إلا وقد أعتبت رقابنا أدريه يأتنا وأدبتنا وأدبتنا لنقف بين يديك في ليلة قديمة لم أحتسام اللهم يا الله أدبنا بأدبها أدبنا بتهذيبها وأدبنا لنكون من أهلها اللهم أعدنا لليلة خليلنا ليلة في غير خليل يديك الإيماما اللهم يا الله يا الله يا الله نسالك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إلا نسالك الله في اعلى من الذي لكن لا ونطمع في فضلك وأهل أن يطمع في فضلك وأهل أن يطمع في جزائك يا اكرم من سبيل يا أقر من اعطى يا جوة من منح أسألك النظر إليك الشمق لا ولا فتنة اللهم يا الله يا الله يا الله ارزق <تصفيق> حاجات المحتاجين وارفع في الجزاء اللهم أه في الجزاء المحسنين اللهم ذلك للعفاة والمعتقين اللهم أكرمهم اللهم أجسم ثوبتهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم تقبل عفوهم اللهم كما عفهم في رقبة من الرقاب أعتد رقابهم من النار أعتد رقابهم وذرياتهم وزوجاتهم من النار وشمل من أمنوا على الدعاء يا رب العالمين إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا. إن كان عبيلك قد عزقوا وضبتاً في ملكه فكيف لا نطمع وأنت من يملك الرقاب كلها وأنت المذي لا يبارى في الجود ولا يجارى في الكرم كيف لا يطمع عبيلك عجل ذاتك ومع ما افتوفوك كيف لا يطمع في وجهك اكرم المجور اللهم انا نسألوك وندعوك ونرجعك في ساعة العفو وفي ساعة الفضل وفي ساعة الجود ان يا الله عندك بشر ما عندنا والله ما كانت اقارنا لا تستحق العتق فان فضلك يا حلم يا طيب يستحق ان يعتق من لا يستحق يا الله يا الله لا تصرفنا الا معتقين امين لا تصرفنا الا معتقين ذرياتنا من يدعو دعانا ويطفو موقفنا ويحكي الحا حنا به عملنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم من شر اللهم من اشتغل بإيثائنا فأشتبه في نفسنا إنا من قيده ومجرم اللهم من خوفنا من غيرك فإنا نخوفه بك يا الله فكننا ولا تكن علينا لا ولا تنفر علينا إننا في الأمر كله يا الله اللهم اهدنا فيمن <المنهزين> هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف <وبنا> عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت <الله> اهل أنت أن تحمد واهل انت أن تعبد حمدا لا يفنى ابدا ولا ينقطع ابدا لكن الحمد حتى ترضى اذا رضيت وبعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين